كثيرة منها ما في الصحيحين من حديث سعيد قدري سعيد قدري سعيد قبي عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض أنا سابقكم إلى الحوض ليهيئه لكم والفرط بمعنى المتقدم أنا فرطكم على الحوض أهسباكم أذهب إلى الحوض لأهيئه لكم وأهيئ تلك الكزان التي تشربون بها وإنه من مر علي شربا، ومن شرب لم يضمأ بعدها أبدا وإنه سيرد علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم لا يمكن يصلوا إلي يمنعون يحال بيني وبينهم تمنعهم الملائكة فأقول يا رب أمتي أمتي هؤلاء من أمتي لما يزادون ولما يدفعون عن الحوض فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك حينئذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا وما لم أحدثوا فبعدا لهم سحقا يعني بعدا هنا إشكال الإشكال هو أن هؤلاء أحدثوا بعد أن كانوا على السنة والمحدثات هي البدع هي البدع كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا بها على النواجس وعضوا على النواجس وإياكم ومحدثات الأمور واحنا في كل تقديم الدرس بنقول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذا الحدث هو الابتداع في الدين أن تخترع شيئا في الدين ليس منه على جهة العبادة وتأمر الناس أن يتعبدوا بهذا الأمر المبتدع المحدث ليس له مثال في الدين ولا دليل والدين كله توقيفي لابد أن يكون مصدر الدين قال الله قال رسوله أجمع أهل العلم غير ذلك ليس دينا فهؤلاء تركوا هذه الأصول وابتدأوا في الدين ما ليس منه حينئذ يزادون عن الحوب بل ويدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا بعدا بعدا اطردوهم من هنا هذا الامر الاول المتعلق بالإحداث في الدين فإنهم يطردون عن الحوض ولا يشربون منه ولا يحصل لهم ري بل يضلون في ضمائهم كما ظلوا على بدعتهم ومخالفة الدين في الدنيا فإنهم يحرمون الرية والشبع يوم القيامة مثال للاحداث في الدين والأمثلة كثيرة جدا ولذلك بين النبي عليه السلام أن الحدث في الدين سيكون 72 حدث وليس حدثا واحدا افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما كان عليه أصحاب موسى واثلاء موسى وافترقت النصارى الى سنتين وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة ما كانوا على ملة ومنهج عيسى عليه السلام قبل بأسة محمد عليه السلام وستفترق هذه الامة امة محمد إلى سلاس وسبعين فرقة كلها في النار لأن كل فرقة منهم امتدعت في دين الله ما ليس منهم وفي أصول الاعتقاد إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة وما دونهم جميعا من أهل البدع هل التشيع من دين محمد الجواب لا البائية من دين محمد الجواب لا القديمية من دين محمد الجواب لا كل ما لم يكن في زمن النبي عليه السلام وزمن أصحابه الكرام ليس من دين الله في شيء لا من قريب ولا من بعيد وهم المحرمون أن يشربوا من يدي النبي عليه الصلاة والسلام يوم قيامة شربة هنيئة مريئة هم يحرمون هذا الفضل وهذا الخير بسبب أنهم حرموا أنفسهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فكيف يكون أتباعا له يوم القيامة والجزاء من جنس العمل بل من أصحاب البدع من أصحاب الفدع من نسبوا أنفسهم للربوبية بل وللألوهية وهذا طريق محفوظ الذي يدعي المهدية غدا يدعي النبوة بعد غدا يدعي الألهية والعجيب أن له أثناء كأن الناس فقدوا عقولهم ولا يدون ما يخرج من رؤوسهم لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أتباع كل ناعق فكيف يحصل هؤلاء الرية والشبع يوم القيامة فيقال سحقا سحقا بعدا بعدا منذ عدة ايام اتفرجت على لقطة معينة لواحد من ائمة الشيعة كان يخطو على المنبر وزي يقوله يعني جات له الجلالة منين ما اعرفش وقام رامي الورق اللي في ايده والعمة ام قاليه عورميه في الارض وقعد يلطم على وشه واللقطة جابت المسجد كل ال... كل الناس بضلطه معه الشاه هو الله تمدام دين الله ويعدي يخرف بيقول كلام غير مفهوم ومكتوب وراه لافتة قماشية مكتوب عليها عن عن يمينه قم وعن شماله المقدسة قم المقدسة من الذي قدسها انهم يقدسون اناسا لم يقدسهم ش... الشرع ويقدسون بلدانا لم يقدسها الشرع إنما قدستها وقدستهم نفوسهم وأقولهم الدنيئة الضلة فالشيعة ليس على شيء وكل أصحاب البدع ليس على شيء وليس من دين الإسلام في شيء ولذلك هم أقرب الناس لليهود والنصارى بل لا يجد اليهود والنصارى ورقة رابحة في أيديهم يساعدونهم بالمال والسلاح وغيره إلا هؤلاء الشيعة وأصحاب البدع طبعا لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يعلمون جيدا أن معاول الهدم في دين محمد على أيدي هؤلاء على أيدي هؤلاء فهم يمدونهم مدًا ليفسدوا في دين الله عز وجل وحسب أن أوروبا وأمريكا تعلم أن الشيعة ليس أتباعًا لمحمد عليه الصلاة والسلام فهم يعلمون جيدا أن التشيع ليس من دين محمد ولا من دين الإسلام إنما هؤلاء امتداد لليهود وإن تظاهروا بمخالفتهم لليهود الأمر الثاني الذي أريد أن أؤكد عليه إذا كان هؤلاء يدفعون ويقال سحقا سحقا وبعدا بعدا فالسؤال الذي يرد على هذا هل في الجنة يقال لأحد بعدا بعدا وسحقا سحقا الجواب لا لا يمكن أن يكون ذلك في الجنة أبدا إذا لابد أن نفرق بين أمرين الكوثر ونهر في الجنة والحوض في أرض المحشر فهما نهراني أو حوضاني الكوثر في الجنة في أرض الجنة كما أثبتت النصوص الكثيرة جدا أن الكوثر في الجنة بأصاف التي سبقت وأما الحوض الذي يزاد عنه الناس المبتدعون ويدفع عنه هؤلاء الضلال فإنما هو في أرض المحشر في أرض المحشر ولا يمكن أن يكون إلا هذا حتى تتفق النصوص ولا تختلف ولذلك جاء من حديث أبي هريرة في صيحيني وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري ما بين بيتي ومنبري رائدة من رياض الجنة وإنا منبري على حوضي وإنا منبري على حوضي قوله ما بين بيتي ومنبري هؤلاء مبتغة يتمسكون بلفظ زاده وبدله وغيره آذاؤهم وأجدادهم يقولون ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة والحديث ليس فيه قبري الصحيح الذي في الصحيحين ما بين بيت بيت عائشة بيت حفصة ومسلمة ثودة ما بين بيوت النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت جزءا من المسجد وما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد هذه المسافة هي الروضة ولا زال الناس يعرفون إلى الآن بالروضة ويحرصون أن يصلوا ركعتين فيها المعتمر والحاج والزائر يحرص على ذلك فالنبي يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة والمنبر نفسه فوق حوض النبي عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي إذا الذي يجب أن نعتقده أن حوض النبي الذي يسقي منه الموحدين والمؤمنين أهل سنة المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك في أرض المحشر فيأتي أصحاب البدع والضلال والمنافقون الذين كانوا يتظاهرون باتباع الإسلام ورسول الإسلام يأتون ليشربوا في زحمة أهل الإيمان فيطردون ويبعدون عن الحوض فالنبي يقول يا رب هؤلاء أنا أعرفهم ويعرفونني إنهم من أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما البدع التي أحدثوها من بعدك يا محمد والتي لا تستوجب لهم أن يشربوا من يدك ولا أن يشربوا من حوضك وقال أو قالت أسماء بنت بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم أنا واقف عند الحوض أشوف من لا يجيني منكم وسيأخذ ناس دوني يطردون, يطردون فأقول يا رب مني ومن أمتي وإيه اللي بحصل ده فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك بلغك البدع التي أحدثوها في الدين من بعدك يا محمد التي تنقض الاستقامة وربما تنقض أصطى الإسلام والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم أول ما يتقلهم طلعوا يرجعون سعقا سعقا فيقال والله ما برحوا أن يرجعوا أول ما يتشاور لك يرجع يرجع لأنه عارف عمل إيه هو عارف لا يستوي الطائع والعاصي لا يستويان. اللهم إننا أود بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنية أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يضمأ آخر ما عليه يشخب فيه مزابان من الجنة المزاب هو الشيء الذي يفيض بالماء من علي إلى أسفل اللي هو المصريين يعني بيسموه المزراب. المواعد يحط جدا مصورة في ولا في سطوح بحيث نزل الماء المطر هذا يسمى الميزاب قال يشخب فيه ميزابان من الجنة يعني هذا الحوض انما امتداد للجنة وفي ارض المحشر لكن اصله ماء يأتي من الجنة من شرب منه لم يضمع عرضه مثل طوله عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ما وأشد بياضة من اللبن وأحلى من العسل وهكذا جاء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الحوم ثم في زيادة وأول من يرد علي فقراء المهاجرين أول ناس يجوني فقراء المهاجرين الشوث رؤسا الشوث رؤوسا شعرهم منكوش الدروس ثيابا ثيابهم بالسه الذين لا تفتح لهم ابواب الابواب ابواب السدد يعني كل ما يروح لحدهم قافل في وش الباب ليه لانه اشعث اخبار مدفوع بالابواب لا يؤبه له مع انه قد امتلأ ايمانا واسلاما والناس بتاع ظاهر ولا ينكحون المتنعمات لو ذهب لينكح بنت فلان يقولوا يا انت من اللي جابك يا هنا يا ابني اهو ولا ينكحون المتنعمات والذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون شيئا مما لهم مظلومين في الدنيا مظلومين كل حاجة عليهم يدفعوها لازم يدفعوها إنما الليلهم مش هادرين ياخدوه مش هادرين ياخدوه أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم وهكذا صلى النبي يفهم على قتل أحد صلاة الجنازة ثم قال وهو على المنبر إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا لأنظر إلى حوضي الآن وإن أعطيت مفاتيح خزائن الأرض شفت كان بيقول الكلام ده إمتى في وسط هذه الجراح من مما نزل بالمسلمين من المشركين يقول وإن أعطيت مفاتيح خزائن الأرض سلوى عظيمة جدا هذا الكلام وإن والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي أنا لا أخاف عليكم أن تقعوا في الشرك ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها أي في الدنيا نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله تعالى أن يسقينا من يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم